बुक थ्यू चौऱ्याहत्तर अरबाऊन अरबाऊन विनंती करणे रज उलश रज उल आपण माझे केस कापू शकता का هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ कृपया खूब लहन नको من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا انكي थोडे लहन करा من فضلك اقصر بقليل من فضلك أقصر بقليل आपण फोटो डेव्हलप कराल का هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميض الفيلم फोटो سي دي वर आहेत الصور موجوده على السي دي الصور موجوده على ال سي دي فوتو كاميرات आहेत الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا आपण घड्याळ दुरुस्त करू शकता का هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه काट फुटली आहे الزجاج تالف الزجاج تالف बॅटरी संपली आहे البطاريه فارغه البطاريه فارغه आपण शर्टला इस्त्री करू शकता का هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كي القميص؟ اڤن پانت स्वच्छ करू शकता का؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ اڤن بوت दुरुस्त करू शकता का؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء هل لديك شيء لإشعال النار هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار هل لديك ولاعة أو كبريت هل معك كبريت ओ वलाعه आपल्याकडे राखदानी आहे का هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر आपण सिगार ओढता का اتدخن السيجار اتدخن السيجار आपण सिगारेट ओढता का اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ اا بايب اورتاكا اتدخن الغليون؟ اتدخن الغليون؟